طالع على الموت يا إمي بتحدى الموت الظالم خلى عيشتنا أصعب من الموت روحي على كفي وبتحدى الظالم بالصوت طالع والشعب يتظاهر بنعلي الصوت طالع على الموت يا إمي لا تخاف على الخايف ميت يا أمي والبطل حي طالع على الموت يا أمي لا تخافي علي الخايف ميت يا أمي والبطل حي وأماني عليك يا أمي ما العيني لو جالك خبر يا أمي لا تبكي علي لو جالك خبري يا امي لا تبكي علي انا يا برجعلك يا امي مرفوع الراس يا مستشهد برفع راسك ما بين الناس انا يا برجعلك يا إمي مرفوع والخايف عايش كالميت ما في إحساس أما الشاهد يا أمي روحه بتنباس أما الشاهد يا أمي روحه بتنباس يا يامو والله أنا بعرف يا أغلى أمو يا مو والله أنا بعرف يا أغلى أم الدنيا ما فيها أرحم من قلبي الأم لا تخاف ولا تبكي ابنك بتحدى الظل زغردي لو جيتك مستشهد يا أعظم أم زغردي لو جيتك مستشهد يا أعظم أم زغردي لو جيتك مستشهد يا أعظم أم